تَكْئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلاء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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان لنضاختان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاتِنَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ فِيهِمْ نَخِيرَاتٌ حِسَانٌ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإفراد